جاء في الحديث الصحيح وصف جبريل عليه السلام بالناموس بينما يطلق لفظ الناموس في منطقتنا عن البعوض فهل في هذا الإطلاق محذور شذعي أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ المراد بالناموس لغة وصاحب سر الإنسان ويطلق على الجاسوس لأنه صاحب سر الشر. وإنما أراد في الحديث بالناموس الأكبر جبريل عليه السلام لأنه صاحب سدر الملك سبحانه فخصه الله تعالى بالوحي والغيب اللذين لا يطلع عليهما غيره قال ابن دريد كل شيء سترت به شيئا فهو ناموس له ويستعمل الناموس أيضا في المكر والخداع والتلبيس لانه يسترها ويخفيها قلت ولعل اطلاق تسمية الناموس على مكمن البعوض واماكن استتاره فيه اولا ثم استعير فيه والعلم عند الله تعالى